يا ترطحل زلوده ما اشوف شوبك اما كون ابو فاضل يا يخو يا اخو يا يا يا ترطحل زلوده يا اخو يا العالم ويا لو وا ولد زمان ابيو جاش يلا يا اللي تواسي ملبنين هيا شامل اللي تشتايا هيا تبا شلتايا قل لا يا عباس يا عباس يا عبا سلع درشنه من روح الخيمة تسكيل شاقول الاشعكي يا عبا يا يا يا يا روح الخيمة تسكيل يا يا يا تلاشدني ابو حسين شاعم الفحل واول اغيلها على النهار النايم اغيلها على النهار النايم اصابوا بالسهام عمك العطا يا ابو ال عماد هاشم بعد بعد الحسين يصور حال من حال امرأة لا تفتر عن ذكر العباس ام المصائف فقر المخبرات زينا. يا اخو يا ولالفة زيانك ونادتني يا, يا حسين لفيت من الحرب وحدك شفيد قمر هاشم ايه? اجلها مقطعش فوفا. ايه والله عساني وياك اموت ولا. اريد وبشت لك اعلم. بيت الدعاء واسألك الدعاء اصحاب الحوائج. اصحاب القضايا. اصحاب المرضى. اليوم ام البنين توجب ان شاء الله الحسين واقف على مصرحي اخيه بلواي بلواي بلواي بلواي واي ول بل بل بل لا يفيد اللواي اي وين ويا بلواي بلواي واي ول يفيد اللواي اي اي اي بلواء بلواء اي اي اي اي اي اي اي اي اي ولا رب إيه ها شجعني ها. دلواي دلواي يا بفاضل يا بفاضل انا محتاج بلواء يا اي اي Okay, okay, okay.